الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذه السورة الكريمة سورة البقرة لما ذكر الله تبارك وتعالى خبر الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيهم وبين أن الفرار من الموت والحذر لا ينجي من القدر أمر بعد ذلك بالقتال في سبيله وكذلك أمر بالإنفاق فالقتال في سبيل الله لا يقرب الأجل كما أن الإنفاق في سبيل الله لا يورث الفقر الله يقبض ويبسط ثم عجب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من حال طائفة من بني إسرائيل طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا من أجل أن يقاتلوا في سبيل الله وأن هذا النبي قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا كان يتوقع منهم التراجع فأجابوه بأنهم عازمون على القتال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم إلى آخر ما ذكر الله من خبرهم فهذه الآيات فيها من العبر والعظات الشيء الكثير ولكن يؤخذ من مجملها قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذه الهدايات أن الناس قد يطلبون شيئا ثم بعد ذلك يتراجعون وهذا يقع في الأمم ويقع أيضا في الأفراد سواء كان ذلك كما في هذه الآيات القتال في سبيل الله تبارك وتعالى وقد عاتب الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله ويتمنون لو أنهم عرفوا ذلك فلما أخبروا أنه الجهاد تثاقلوا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والآيات نزلت في هذا كذلك ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا قبل فرض القتال في هذه الأمة كانوا يطالبون بذلك فلما كتب عليهم القتال كانت النتيجة هي التفاق أيضا ربنا لما كتبت علينا القتال وطلبوا التأخير والإمهال فهذا من تضايع النفوس في كثير من أحوالها قد يطلب الناس قتالا لعدوهم ويتذمرون من تأخير ذلك فحينما يقع هذا المطلوب ويرون تبعات هذا القتال من نقص في الأموال وما إلى ذلك يبدأ هؤلاء الناس يستثقلون هذا الأمر ويرون أنه من البلاء الذي نزل بهم ويتمنوا لو أنه لم يقع كنتم قبل ذلك؟ تطالبون به وتلحون لماذا يترك هؤلاء الأعداء يعيثون في الأرض فسادا ثم بعد ذلك لما يتحقق هذا المراد ويفرحون به ويطربون لأول وهلة فإذا رأوا تبعات ذلك استثقلوه هذا تجده شاخصا في زمانك هذا ماثلا أمام الجميع وتجده في كل زمان هكذا قد يطالب الناس بأشياء من مجالس العلم والدروس العلمية ونحو ذلك فإذا وجدت لربما تجد هذا الذي يلح ويطالب ويكرر ويعيد هو أول من يتأخر عنها أو يتراجع ولذلك لاحظ هذا التساقط الذي حصل لبني إسرائيل منذ البداية هؤلاء أكثر على نبيهم في أن يبعث لهم ملك فلما أخبروا أنه طالوت اعترضوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال بدؤوا يطبقون عليه المعايير التي يقيسون بها الناس ونسوا عما هو أهم من ذلك فهذا أول التراجع والاضطراب والوهن ثم بعد ذلك أبتلو بالنهر فشرب منه أكثرهم ولم يبق إلا القله. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فكانت النتيجة أن الأكثرين شربوا ثم بعد ذلك لما حصلت المواجهة قال كثير من هؤلاء لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فمن الذي بقي في النهاية أم الفئة القلة القليلة من هذا العدد الكبير بقي مجموعة ورد أنهم على عدد أهل بدر ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا هذا في النهاية والمحصلة وهؤلاء هم الذين حصل على أيديهم النصر فهذا يؤخذ منه أيها الأحبة أن المرء ينبغي أن لا يدخل ولا يلج في أمر ولا يطلب شيئا إلا وقد تهيأ له وعرف قدرته عليه وأنه جاد في مطلبه وأنه قادر على النهوض بذلك وتحمل الاعباء والتبعات لا بد من هذا أما ان يكون ممن يتساقط في أول عقبه أو يصطنع العقبات من اجل ان يتراجع فهذا امر لا يليق ويوجد من الأمثلة والشواهد في التاريخ القديم والحديث أشياء لا يخلو بعضها من ظرف الى بهذا الاتجاه تساقط, إيه تساقط من ذلك ما يذكر في تاريخ الشريف في مكة إبن حكمه لها ذكر أن بقرة للشريف تجوب السوق وكانت تأكل من ما شاءت من الخضروات والفواكه والبقول وغيرها وتفسد على الناس سوقهم فكثر التذمر بين أهل السوق وتطاولت عليهم الأيام فبدأ هذا الصوت يرتفع وبدأت النجوى بينهم وبدأوا يتحدثون وأن الشريف لا يعلم بذلك ولو علم لم يرضى به فقوي عزمهم على أن يذهبوا إليه وان يكلموه في شأن هذه البقرة وان يكفها عن أهل السوق فجعلوا أجراءهم مقدمهم قدموه وأخذ عليهم العهد الميثاق لا يتراجعوا فأكدوا له أنهم ماضون بهذا السبيل فاجتمع أهل السوق وجعل هذا يمشي متوجها إلى الشريف وهؤلاء يمشون خلفه ولا يتفت فاستأذن عليه فأذن له فدخل وهؤلاء كانوا يتحدثون فيما يحدث الواحد نفسه يقول أذا لا فائدة فيه ثم يرجع الواحد بعد الواحد يعني لا فائدة من هذا الصنيع بعد أن كانوا يلحون ويطالبون به فصار هؤلاء يتراجعون ويتتابعون على هذا التراجع حتى لم يبق معه أحد وهو لا يشعر لأنه لم يلتفت فدخل فلما وقف بين يديه قال له ما حاجتك فقال هؤلاء أهل السوق التفت فلم يجد أحدا فعرف أن هؤلاء تكسرت إراداتهم قبل الوصول إليه وأنهم تراجعوا لما شعر أنهم قد خذلوه وأنهم نكثوا معاهدوه عليه قال هؤلاء أهل السوق يقولون إن هذه البقرة بقرت الشريف التي في السوق بحاجة إلى ثور يسليها فهي وحدها تتجول أراد أن يفعل ذلك نكاية بهم فتعجب الشريف أن هذا المطلب غير معقول سأله عن ذلك فأخبره الخبر فهذا مثال لا يخلو من ظرف لكنه يدل على حال كثير من الناس يطالبون بشيء ثم بعد ذلك يتراجعون الواحد بعد الواحد فهذا على كل حال فيه فيه عبرة أرى أن أتوقف عند هذا لأن الحديث عن الآية الأولى يتطلب بعض الوقت ولم يبق من الوقت إلا اليسير فلعل هذا يكفي كمقدمة للحديث عن هذه الآيات وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبي محمد عليه وصحبه السلام عليكم ورحمة الله